قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَا جَعَلَهُ آيَتَلِّ النَّاسِ وَرَحْمَةَم مِن وَكانَ أَمرَمَّ قضِيَ فَحَمَلَتْهُ فَ تَبَذَتْ بِهِ مَكَانَ قَصِيَ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 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقزي عينا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 لكن الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ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 لَمَّ عتَزَ لَهُم وَماَا يَعبُدُونَ مِ دُون اللَّهِ وَهَبَنَ لَهُ إِسحاقَ وَيَعقُوب وَكُللًَّا جَعَنَانَ بِه وَهَبَناَا لَهُم مِر الرَّحْمَتِنَا وَجَعَنَ لَهُم لِسَانَ صِدِقٍ عََ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 وَلَهُمْ مِرْزَقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّ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 تَقَوَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَسِيَّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ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 فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي